الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر له من سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا انتم كونتم تنجوروا نور هكن فيكم رحيما إِن تَدْنِبُوا كَبَائِرَ مَا تَنَهَوْنَ عَنْهُ نُنَكِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا a uh -huh. وَمُرِيَ فَالْأَنْلِي كَوْدُ وَنُوهُ أُظْلُ مَنْ تَنْسُو فَنُلِي نذلك انا الله يس قُمْ سَيَأْتِيكُمْ وَنُذِخِلْكُم مُدْخَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَسْتَوْعُونَ لِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَسْتَوْعُونَ بِكُلِّ شَيْءٍ نَعِيمًا أُولَئِكَ الْ عَنَا مَعَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ افْتَرَوْا كَذِبًا أَيُّ مَنُكُمْ فَآتُوا بِمَصِيبَةٍ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا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 أَبَاؤُهُمْ عَلَا بَهَاؤُهُمْ فِيمَا ثَلَقُوا مِنْ أُمَّهَالِذِم وَأَنِحَاتُ قُنِتَتُ حَفِظْتُ لِلظَّهَبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ وَالَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا فَنَقُمْ طَلَبَ الرُّوحَ ذَٰلِكُم نَسْبِيلًا إن, إِنَّ ٱللَّهَ كَمَعَالِيٍ كَبِيرًا وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَارْصُدُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا أعوذ بالله لا تطرقي بيتي أو تذل والديان كانوا وبذل قربا واليتامى المسكين والمساكين والجار ذي القربى والجار ذو الجنب والصاحب بي وبالجمبي او انيت سليل وما ملكت ايمانكم كَانَ الْمُخْتَلَمُ فُخُورًا <تصفيق> أَلَّا يَنْزَحِلُونَ سن في البخ اللي وكتونا ما تهو الله من فوقه وَتَنزِيلَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّقِيمًا ಓ ನನ್ನ وَمَا مَنَعَ لَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يَعْنِفُهُمْ عَنِ الْقَوْمِ مِمَّا رَزَقَهُ وكان الله بهم عليما إن الله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على أولئك شهيد يومئذ يعد الذين كفوا وعصوا وسولا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا وَمَا أَنْذَرْنَا لَهُمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لَأَنْقَذَهُمْ مِمَّا رَزَقَ الطَّاغُونَ وَكَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ حضنته يواب او يديم له دود نور غنوا ما أَكَانَ إِلٰهٌ ذَا نِعْمَةٍ مِّن كُلِّ أَمَمٍ بِسَمِيْدٍ وَجَعَلَ نِيكَانا أُولَئِكَ اشْهَدْ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 لا تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مُّرًّا عَلَىٰ نَفْسٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ تَيَمَّمَ مَوْقُوفًا طَيِّبًا فَتَأَمَّمَ مُفْرِدًا قَوِيًّا ثُمَّ سَأْوِي إِلَيْكُمْ وَأَجِدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا رَبَّنَا لَوْلَا وَي